بسم الله الرحمن الرحيم اذا مقت الواقعة ليس لوقعتها كاذبه خافضه الراسعه اذا رجت الارض رجا وبسته الجبال بس فكانت هباءا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 الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتٍ نَّعِيمٍ سُلَّمٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن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 اولى ممدوده وما ان مسكن وبفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرش مرفوعه إنا ان انا شاءناه شاء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 وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميل وظل من يحموم لا بارد ولا كريم في سموم وحميل وظل من يحموم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 ان مبعوثون او اباءنا الاولون قل ان الاولين والاخرين لما مجموعون الى ميقات يوم محلوم ثم انكم ايها الضالون المكذبون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 نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوغين على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 أَتُمُوهُ مِنَ الْمُذْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا تشكرون لَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرْعُونَ أأَنتُمْ أَمْ شَجَرَتُهَا أَمْ نحن